إن تتوبا الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عَسَى رَبُّكَ أَن يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْهُنَّ مُسْلِمَاتٍ مسلمات مُّسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ, مؤمنات قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سائحات سائحات ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ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 ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم, يسعى بين أيديهم وبأيمالهم يقولون, يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها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 رَأَى الْمُعْدَخِلِينَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَآهُ فِرْعَوْنُ إِذْ قَالَتْ رَبِّ مَن يُلِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القالتين